أربعة استمع إلى الحوار ثم قرأه وتحدث عنه مع أصدقائك معرض الكتب هيا نذهب ونزور معرض الكتب يا علي الآن لا نستطيع الذهاب لأننا سنلتقي مع أصدقائنا في الساعة الثامنة صباحا. صباحاً قل لأصدقائنا أن يحضروا في الساعة الحادية عشرة والربع صباحاً لكي نذهب إلى معرض الكتب حسناً سأقول لهم إن شاء الله سمعت أن كاتباً مشهوراً سيحضر إلى المعرض في الساعة الواحدة بعد الظهر هذا صحيح عند الوصول إلى المعرض سنشتري كتابه ليوقع عليه هل تعلم يا علي كم بائع الكتب موجود في هذا المعرض؟ لا لا أعلم بالضبط تقريبا أربعون أو خمسون باعًا. عندما نصل إلى المعرض تنشتري قصة جميلة لصديقنا حسن. بعد الدخول إلى المعرض مع الأصدقاء. <تصفيق> هيا بنا لننظر إلى هذه الكتب الجميلة يا أستغاي. هل أنتم تهتاجون إلى الكتب العلمية أم الكتب الدينية؟ أنصحكم بأن تختاروا الكتب الدينية لأن الكاتب جالس هناك. إذن لنشتري كتابه ونذهب لنتعرف به ونرجو منه التوقيع على الكتاب.